ولو يؤاخدوا الله الناس مَا كسبوا ما ظَهْرِهَا على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا من الله الرحمن الرحيم يا فيب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط متقيم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 جَاهَلَ نَفِي اعْلَاقِهِم أَهْلًا لَمْ فَهِيَ إِلَى الْأَفْقَان فَهُمْ مَقْمَحُونَ وَجَاهَلَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ